وما لهم أَلَّا لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصدييه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدو عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ وَمَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا الضَّلَالَةُ لِلْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ